ل ا ل ق ر آ ن أ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و إ ذ أ و ح ي ت إ ل ى الحوارين ان آ م ن و ا بي وبرسولي قالوا آ م ن ا واشهد باننا مسلمون إ ذ قال الحواريون يا عيسى ب ن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا م ا ئ د ة من السماء قال اتقوا الله إ ن كنتم مؤمنين قالوا نأكل نريد أن م ن ه ا و ت ط م ن ق ل و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن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 فمن ََ يكفر َ بعد َُْ منكم ُِْْ فاني َ إ ِّ أ ُ ع ذ ِ ب ُ ه ُ عذابا ًََ لا َ أ ُ ع ذ ِ ب ُ ه ُ أ َ ح َ د ً ا من َِ العالمين َََِْ